ولا إله إلا الله أشهد أن محمد العبده رسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أهل الأصحاب ومن تبع هداه إلى يوم الدين ثم أما بعد قد استخرنا الله تعالى في المثالة التي تكلمنا فيها الأمس وأن شرح الصدر لتكملت هذا الكتاب إلى أن ينتهي قريبا إن شاء الله وذلك لأسباب لعلّا من أهمها بعد الاستخارة أن هذا أقرب إلى علاج الفترة التي خرج بها إخواننا من رمضان وأيضا فإن هذا من أهم المقاصد في السير إلى الله عز وجل تعلم الأدب فإنه لا علم ينفع بدون أدب وأيضا من هذه الأسباب ومن أهمها أنه قد اتفق أننا وقفنا عند فصل الأدب مع حامل القرآن الكريم هو فيه من حس على العناية بكتاب الله عز وجل حفظا وتدبرا وتعلما وتعليما وأن حامل القرآن له من الفضل ما لا يلحقه به فلعل هذا يكون حافزا لإخواننا في مواصلة الدب والحرف على حفظ كتاب الله عز وجل وأن يشغلهم نوع من الزحام أو الضغوط أو عدم وجود الشيخ أحيانا ونحو ذلك أو الحياء أحيانا عن التوقف عن الحفظ أو الانقطاع فيبقى في مكانه في حين يرى غيره يسبق فربما تمضي عليه شهور وقد ختم من ختم واجتهد من اجتهد وهو قران واحد ليس له قران اخر من انتهى بحفظ من القران فقد حفظ ومن ثم فقد حاز هذا الشرف ونال هذا الفضل وسبق بحيث لا يسبق لو انه حافظ على هذا الشرف الذي بين صدره وفي قلبه في نفس الوقت الذي نرى بعض المقصرين وأصحاب الهمم الدنيئة ربما قد كان سبق هؤلاء إلى الطريق وإلى المسجد وما يزال منذ أتى وهو صاحب جزئين أو ثلاثه أجزاء وربما نسيها فيسبق السابقون ويتأخر المتأخرون والأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله احذر أن تكون من هؤلاء لا يزال اقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله وإذا أخرهم الله عز وجل فلا مقدم لهم ولا حول ولا قوة إلا بالله فالقرآن قضيتك الأولى في طلبك للعلم وفي طريقك إلى الله سبحانه وتعالى قال الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وحسبك بذلك كرامة من الله عز وجل وأي شيء ترجوه فوق رحمة الله عز وجل وأي شيء ترجوه في الدنيا بعد الشفاء وهذه كلمة واسعة شفاء لكل أمراض القلب والبدن ولكل حزازات النفوس ورعونات النفس وغير ذلك هذا شيء ليس وراءه شيء لو أنك فطنت أو لو أنك وفقت وهذا الطريق مفتوح وميسر إن شاء الله تعالى فدونك لجهم فإنك إن ولجته لا ينالك شر أبدا ماذا أنت صاحب قرآن صاحب هداية صاحب فلاح نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن وبناء على هذا فربما لننتهي اليوم إن شاء الله من الباب الثاني لنبدأ من الغد أو من السبت إن شاء الله تعالى في الباب الثالث الذي هو أهم مقاصد الكتاب وأخطر أبوابه والذي ربما لأجله كان الاتفاق على مدارسة هذا الكتاب قال المصنف عبد الله تعالى الفصل السادس الادب مع حامل القران الكريم لقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم باكرام اهل القران فقال ان من اجلال الله اكرام ذي الشيبه المسلم وحامل القران غير الغالي فيه والجافي عنه واكرام ذي السلطان المقسط ان من اجلال الله يعني من تعظيم الله أن تعظم هؤلاء الثلاثة تعظيمهم من تعظيم الله ولا شك أن تعظيم الله على إراثة غاية مراد المسك فأول هذه الثلاثة إكرام ذي الشيبة المسك إكرام على النصر لأنها اسم إن وإن إذا جاء بعدها جار مجرور ونحو ذلك فانه يتأخر اسمه ويكون الجار المجرور خبرا مقدما فكأنه يقول إن إكرام ذي الشيبة من إجلال الله إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المس والتنبيه على بعض هذه الدقائق الإعرابية حتى تحسن القراءة فإذا قرأت مثلا إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة تعلم أن أحاسنكم أخلاق تنصر لأنه اسمه إن وأنت أخر وطال الفصل بينه وبين عامله لأنه كل هذا ليصبح أن يكون اسمه إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا احاسنكم كأنه قال إن احاسنكم أخلاقا من أقربكم مني مجلسا ومن أحبكم إلي إن من إجلال الله اكرام ذي الشيبة المسلم يعني الكبير الذي شاذ شعره في الإسلام لا بد أن هذا يوقف لسنه وهذا من أدب الإسلام وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه فإكرام حامل القرآن صغيرا كان أو كبيرا هذا من إجلال الله عز وجل لكن بشرط أن يكون حاملا للقرآن بحقه غير الغالي فيه والجافع عنه والغلو والجفاء طرف نقيض ومعلوم أنه كما قال الشاعر فلا تغلو في شيء من الأمر واقتصد كلا طرف قصد الأمور جميع فالغلو الإفراط والإفراط هنا إما بالمبالغة في القراءة من غير فهم ولا تدبر ولا تطبيق للمعنى أو الاسراع في القراءة كهزي الشعر دون الوقوف عند حدوده وأخلاقه وادابه أو المبالغة في الانتساب إلى أهل القرآن من غير إخلاص ومتابعة ونحو ذلك وهذه صور من صور الغلو لا تنتهي وعكسه الجفاء وهو التقصير في حق القرآن وحفظه بعدم تعهده أو عدم العمل به أو عدم الالتزام بأخلاق أهله وهذه أيضا بعض صور الجفاء وهي أيضا كثيرة لا تنتهي وهذا هو الشهد في هذا الباب أن إكرام حامل القرآن من إجلال الله عز وجل وإكرام ذي السلطان المقفط يعني السلطان العادل الذي يعمل بالقفط ويأخذ به هذا يكرم فديناه بأبائنا وأمهاته أو أنه سلطانه يعظم شريعة الله ويعمل بها ويدعو إليها ويحمي حوزة الدين فإن هذا يفدأ بالأباء والأمها ويكرم ولا يشق له عصى الطاعة وسماهم صلى الله عليه وسلم اسما ينبض بأعظم المعاني سماهم أهل الله وخاصته عاد إلى الحديث عن أهل القرآن يقول سماهم يعني سما اهل القران سماهم النبي صلى الله عليه وسلم اسما ينبض باعظم المعاني سماهم اهل الله وخاصته فقال صلى الله عليه وسلم ان لله تعالى اهلين من الناس اهل القران هم اهل الله وخاصته لو لم يكن في هذا الباب الا هذا الحديث لكفاك اجتهادا ان تكون من اهل القران وأن تحفظ القرآن وأن تسابق نفسك ليس غيرك في إتمام حفظ القرآن حتى تكون من أهل الله وخاصته خواص أهل الله عز وجل أي فضل بعد هذا وأي شرف لم يذكر هذا المعنى في غير أهل القرآن ولأن خير الكلام كلام الله تعالى فإن خير الناس من اشتغل به مخلصا لله عز وجل وهذا القيد لا بد منه أن من يشتغل به مخلصا إن بعض الناس قد يذهب يحفظ القرآن ليقال حافظ، ويذهب يحفظ القرآن ليقال هذا إيمان ويذهب يحفظ القرآن ليقال ما أجمل صوته ويذهب يحفظ القرآن ليتأكل به في المعازي والمآتم وعند المقابر ولحو ذلك يأخذوا به عرضا من الدنيا ويذهب يحفظ القرآن لينال به وظيفة أوright لينتفع بعض الأغراض أو الأعراض أو الأعواض أو نحو ذلك من معاني الدنيا وهذا قبيح يكون صاحبه أول من تصعر بهم النار يوم القيام لكن إذا حفظه لله وأخلص لله عز وجل ومن معاني الإخلاص أن لا يحفظ أن يعرف الناس أنه حافظ كان السلف كما قال الحسن رحمه الله إن كان أحدهم لقد جمع القرآن وما يشعر به أحد يحفظ القرآن والناس لا يعرفون نحن الآن من قبل أن نحفظ اللي عنده ١٠ جزء يا جماعة انت ابو هنا وقيت ١٠ ١٠٠ ونص ١٠ ونص وفي ربع كمان من بداية الصورة كذا هذا ربما يشوش على الإخلاص لكن أنت تحفظه لله لا يهمك والله إذا عرف الناس الحمد لله لكن أنت لست حريصا على أن يعرف كل أحد أنك حفظت وختمت خصوصا أننا نختم ولا نختم يعني السلف كان إذا ختم ختم الآن الرجل ختم ولو تلو سمع من أي صورة ما ما يدري لازم يراجع إذا هذا ليس في الحق الحفظ الحفظ ومع هذا الحفظ اللي فيه تجوز ونحن نحرص أن نصيغه فينتبه إلى هذا ولا بد أن من المؤمنين عثمان ابن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه حديث البخاري خيركم وهذا على الإطلاق أيضا خيركم من تعلم القرآن وعلمه ومن أجل هذا الحديث قعد أبو عبد الرحمن السلمي أربعين عاما يقرئ الناس بجمع الكوفة مع جلالة قدره وكسرة علمه هذا الأثر في غاية ما يكون من العجب أبو عبد الرحمن السلمي من التابعين من علماء التابعين بلغه هذا الحديث عن عثمان رضي الله عنه فما إن بلغه هذا الحديث وحدث به قال حدثنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه ثم جلس يفكر في المسألة قال خيركم أمامي فرصة أن أكون خير المسلمين فقد تعلمت القرآن فما بقي إلا أن أعلمه فجلس في المسجد أربعين سنة انظر إلى الابداء أنت تأتي المسجد وانت عليه أربعين يوما قول بس يعني خلاص الواحد مل 40 يوم وانا صرت يعني ليه تاريخ من السبعينات وانا في المسجد لسه 40 يوم نعم فاذا صار 40 شهرا يعني كم سنه وفي ثلاث سنين وشيئا قلت لا لا خلاص احنا شبنا في المسجد فين احنا من الملك فاروق نعم على ثلاث سنين تقول خلاص بقى وربما تمل وتذهب واذا حفظت واحد ولا سنين تغير هل تعرف معنى أربعين سنة جالس في نفس المكان يعني كالعمود كعمود المسجد الذي لا يتصور أن يزول أربعين سنة مرت عليه أجيال وكان يقول لولا هذا الحديث لما جلست مجلسي هذا يعني هو يثابر حتى يلقى الله بهذا المعنى من تعلم القرآن وعلمه وقد صدق والخليفة يأتي ويروح ويجيء والأحداث تتوالى وهو كالعمود تدخل على مدار عمرك إذا لم تجد العمود قد لا تجد عبد عبد الرحمن السلامي وبالأن العمود موجود فهو كذلك لا يتخلف صلاة هذا يدل على الهمة والبذل وحسن القصد والمسابرة نحن نحتاج إلى شيء من هذا ينفعنا الله عز وجل وإلا فالحديث هو الحديث نحن نعرفه كما هو يعرف ما الفرق؟ الفرق القلب الذي يتعامل مع هذا المعلم وسؤل سفيان الثوري عن الجهاد وتعليم القرآن فرجح الثاني واستدل بهذا الحديث والأثر في المقاري يعني سفيان لما سؤل أيهم أفضل الجهاد أو تعليم القرآن قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وليس شيء أفضل من هذا ولا شك أن هذا محمول على جهاد النفل وليس جهاد الفرد وإلا جهاد الفرد هذا لا يعدله شيء لكن ماذا لو كانت فرصة لجهاد نفس تطوع وتعليم قرآن فحكم الثوري بالظاهر هذا الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه وعن أنس رضي الله عنه قال بعثني الأشعري يعني أبا نوسى رضي الله عنه إلى عمر فقال لي كيف تركت الأشعري قلت تركته يعلم الناس القرآن قال أما إنه كيس ولا تسمعها إياه أما إنه كيس يعني ذكي فطن فقيه هذا الذي تخصص في تعليم الناس القرآن وأحسن قصده لذلك كيس وأي ذكاء وتوفيق وفقه أفضل من هذا أن ترتب نفسك أن تستعمل في هذا الباب الذي يجعلك خير المسلمين يوم القيامة إذا لقيت ربك ثم قال ولا تسمعها إياه خشيته أن يناله عجب أو ركون إلى الكلمة وهذا من أدب السلف كان بعضهم يخاف على بعض حتى لا يفتنه بالمدح حتى لا يقطع عنق أخيه ونحن بحاجة إلى هذا الأدب لك أن تمدح الرجل من ورائه فإنه لا يتضرر بهذا لكن ليس لك أن تأتي أمامه وتقول له ما شاء الله أنت طول عمرك أن دائما تحفظ القرآن وممتعه وما شاء الله وصفتك جميل يسمى لما تصلي بين أمام تعود تكيل له المدح حتى يعني يتحرك الشيطان في قلب كل له ولا أحد في من ترى مثلك قل له نعم صحيح يأخذها ويذهب إلى النار بالله وتكون أنت أهديت له هذا الشر بقلة فقهك لكن انظر إلى عمر أما إنه كيس يسمي عليه ثم قل ولا تسمعها إياه لأن أنسا لو ذهب إلى أبي موس وقال له أبشر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب المحدث الملهم كبير الناس بعد أبي بكر يقول عنك إنك كيس صاحبنا يقول الله عمر نفسه لا ما شاء الله ولا شك أن عمر في الصحابة يعني كبير وعظيم وشريف فوق كوني في ذلك الوقت أميرا للمؤمنين فلماذا يضر أخا أسنى عليه وقال لكن لا تبلغ هذا ولا تسمعها إياه وبين صلى الله عليه وسلم أن صاحب القرآن في غبطه، وأنه يحق له الاغتباط الشديد بما هو فيه وأنه يستحب تغبيطه بذلك في غبطه يعني الصرح والصروف. ويستحب تغبيطه يعني يستحب أن يتمنى مثل ما عنده لأنه من أعظم الناس شرفا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في سنتين والحسد هنا معنى الغبطة وليس على ظاهر الحسد فإن الحسد زوال تمني النعمة أو تمني زوال هذه النعمة من صاحبها وهذا مذموم وإنما الغبطة أن تتمنى مثل ما عند أخيك من غير أن يزوس ما عنده وإنما السماه هنا حسدا تجاوزا وتهيجا بهذا المعنى وليس على ظاهر الحسد المجموع قال رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار فسمعه جار له فقال يا ليتني أديت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل هذا يغبط والثاني الذي أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق هذان يغبطان رجل ينفق في سبيل الله ورجل قد تعلم القرآن وعلمه الآن لا تجد أحداً يغبط في هذا البال إنما يتحاسد الناس على الدنيا فترى زحاماً على أبواب الدنيا وأما أبواب الدين من قراءة القرآن ونحو ذلك فلا تجد أحداً يزاحم على هذا وهذا يدل على شيء يدل على دناءة الهمم وقلة الديانة والعزبالله. واثر النبي صلى الله عليه وسلم اهل القران الكريم بالاحقيه في امامه الصلاه فعن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ام القوم اقراهم لكتاب الله فان كانوا في القراءه سواء فاعلمهم بالسنه يعني اول ما يقدم ولا شك ان امام الصلاه هذا من اشرف ما يكون في التقدم والفضل إذا كان ذلك بشرط من الإخلاص والنصح للدين ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم وشرط أول ما شرط لذلك أن يكون أقرأهم لكتاب الله يعني أكثرهم قرآنا وجامعا للقرآن ولم يكن ثمة إشكال في هذه المسألة لأن الصحابة إذا كان أكثر قرآنا فهو أكثر وتلاوة لأنهم كانوا عرما أقحاحا فما كانوا يتصور في حقهم رجل أحفظ لكنه أقل قراءة ورجل أقل حفظا لكنه أحسن قراءة هذا غير معهود في زمان السلف لماذا لأن القريحة كانت جيدة والزهن كان صافيا واللسان كان مستقيما لكن نحن في زماننا جدت يعني وترأت نوازن جديدة كأن طر رجل يحفظ حفظ جرائب وقد طر رجل أقل حفظا ويحسنه ولا شك أن هذا الذي يحسن قد يقدم في كثير من الأحوال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم وعن زابط ابن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن فإذا اشير إلى أحدهما قدمه في اللحد حتى في الموت بعد الموت يقدم صاحب القرآن على من كان أقل حفظا وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان القراء أصحاب مجالس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا يعني كان عمر يصطفي أهل يصطفي أهل القرآن ليشاورهم ويسألهم ويرجع إليهم في النوازل التي تلحق بالمسلمين ولا اعتبار بسننه ونسبه وقدره ونحو ذلك المهم أن يكون من أهل القرآن لأن أهل القرآن مع كونهم أهل الله وخاصته هم أقرب, أقرب الناس إلى التوفيق وإلى الفهم ولهذا كان ابن عباس غلاما ومع ذلك كان يجلسه مع أشياق الصحاب، وكان القرآن يعطيه من الفهم والحكمة ما يفوق به ابن عباس رضي الله عنه في فهمه وفي نصيحته وفي مشورته كثيرا من صحابة الكبار فالقرآن يملأ القلب حكمة ونورا وعلما وهداية يعرف هذا من أخذه بحق وعن عباد أبي محمد البصري قال توسع المجالس لثلاثة لحامل القرآن ولحامل الحديث وللشيبة في الإسلام توسع المجالس يعني يقدم صاحب هذه الأمور ويقرب ويبصح له في المجلس على سبيل الإكرام والإجلال إن كان صاحب قران أو كان صاحب حديث أو كان قد كبر سنه في القرآن في الإسلام فشاب شعره فيعظم لشيبه لكن هذا أيضا لابد له من ضابط المصلحة الشرعيه فإذا وجدت أن الرجل صغير في السن وأن قلبه لا يتحمل أن يوسع له الناس وأن يعني يميزوه وأنه ربما اغتر لذلك وربما أخذه العجب وربما آل الى الكبر ونحو ذلك فأنت تحتسب ان تتغافل عن ذلك لأجل مصلحه إعانته على دين أما تأتي على واحد من أمثالنا صغير في السن والقدر وكل شيء وتجد ناس يقومون وتفضلوا نحو ذلك القلوب ضعيفة والشبه فأتيه الشيطان ويقعد له على الطريق ويقول له أرأيت كل الناس قامت لما رأتك شفت؟ تقول لك يقوله أي والله صحيح صدق ثم يذهب بها أين يذهب بها؟ نعم فقد تحتسب أحيانا ترك الأدب لأجل الأدب وهذا من الأدب نعم فلكل شيء لبوسه أما أن تفتن أخاك كل والله بلغنا فيما بلغنا وفيما درسنا من الكتب أن من إكرام من إجلال الله عز وجل إجلال حمل القرآن وأنه يوسع له المجلس وأنه وأنه طيب هذا قد لا يتحمله الصغير في السن ولا الصغير في القدر والهمة والعلم ونحو ذلك لكن إذا رأيت رجلا على هذا القدر فلا بأس أن توسع له وأن تجله وأنه وأنه إذا بلغ هذه المنزلة ولا نعرف يعني في زماننا يعني يصلح أن يكون بهذه المنزلة لأن في زماننا يصل علينا الحظ لكن لا يواكب هذا الحظ العمل والتوقير والصلاح والخشوع فحفظه ولسنا حفظه في الحقيقة حفظه من حيث حفظ الحروف ولكن حفظ الحضور والأداب والتخلق فنحن ربما يعني ترى بعدا شديدا لا يفتن بعضنا بعضا من ورائه تكلم عنه كما تحب فإن هذا لا يفتن إن شاء الله صوت جميل وما شاء الله عنده خشوع وما ش من وراءه لكن أمامه إيان بعض الناس لا يفعل هذا إلا أمامه ربما من ورائه لا يتكلم كأنه الشيطان قد ساق الشيطان إلى هذا المسكين قال المصنف رحمه الله تعالى بعد هذه الجملة من النصوص والآثار وهناك غيرها كثير لكنه قصد التنبيه والاشاره قال ان القران العظيم يغني صاحبه عن كل حسب ونسب والتشرف بحفظه والتفقه فيه فوق كل شرف الا ترى انه لا يصد واحدا من اهل القران والدين عن, أن عن امامه الناس ان يكون اعرابيا او عبدا مملوكا او ولد زنا يعني فليكن ما كان لكن ان كان من اهل القران فانه يقدم ولا يقال هذا من اوباش الناس هذا وضيع النسب هذا يعني اعرابي او جاهل او لا يحسن أو عزمي او لا يقال شيء من هذا لانه صاحب قران كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب إن الفتى من يقول ها انا ماذا ليس الفتى من يقول كان أبي فهناك معاني يقدم بها الإنسان لذاته بغض النظر عن نسبه وقومه ومهنته وسنه ونحو ذلك من أعظم هذه المعاني القرآن ولهذا كان عمر بن سلمة يوم الصحابة وعمره سبع سنوات أنزل وقوف الصحبة عند هذا الأدب أن يقدم حامل القرآن ولم يكن حفظ القرآن كله ولكن كان أكثرهم القرآن فقدموه سبع سنوات وخلفه الشيوخ الكبار إنما قدمه القرآن استناب نافع بن عبد الحارس مولاه عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن أبزة الخزاعي رضي الله عنه على مكة يعني جعله نائبا واليا على مكة حين تلقى عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عثمان، وهذا المكان فقال له يعني قال عمر لنافع لما جاءه هذا الأمير قال له من استخلفت على أهل الوادي يعني جئتني وتركت من واليا عليهم مدة غيابك. قال ابن أبزة قال ومن ابن أبزة قال إنه عالم بالفرائض قارئ لكتاب الله قال أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال إن هذا القرآن يرفع الله به أقواما ويضع به آخرين يعني تعجب عمر وسلم ابن أبزة هذا ليس له ذكر عند عمر وليس من الصحابة <تصفيق> ولا من المشهورين بالعلم ولا الفضل فما الذي جعله يستخلفه وينيبه مع وفرة الصحابة في هذا الزمان وغيرهم من أهل الفضل ومن التابعين قال اختاره لهذا المعنى قارئ الكتاب الله فأقر هذا عمر فقال إن هذا القرآن يرفع الله به أقواما ويضع اخرين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويروى عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ابن أبزة ممن رفعه الله بالقرآن، يعني ولولا القران لما كان له ذكر منذ أن مات إلى يوم هذا لكن ابن أبزة هذا ما زال يذكر إلى الآن منذ كم سنة مات وبقي ذكره في الكتب وأسره وقصته ولا يعرف عنه إلا هذا وحسبه هذا أنه من أهل القرآن. ومن رفعهم القرآن الكريم كبار ائمه التابعين من أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وفي كل واحد منهم عيب فعبيدة أعور عبيدة السلمان من أكابر تلاميذ مسعود ومسروق أحدب أحدب يعني إحدود بالظهره إذا مشى ترى له تقوس الظهر وعلقمه اعرج أعرج وشريح كوثج كوسج الأجرد الذي ليس له شعر على عرضي ليس له لحية وهذا كان شديد عند السلف اللحية عندهم يعني كان مصيبة لو لم يطلق لحية تألم جدا كانوا يقولون لمن ليس له لحية لو كانت اللحية تشترى لاشترينا لك لحية بمئة ألف تشترى لو كانت تشترى لكنها لا تشترى والعشب في زماننا يعني من يستهين بها ويحلقوا هي تخرج مجانا هو يحليقه. نعم فانظر كيف يجعلنا الكوسج من أصحاب العهاد نعم لأنه يتجمل بهذه السنة من سنة الفطرة وفيها الفحولة والرجولة والحارس أعور رفعهم حفظ القرآن وتعلمه وتعليمه بل ربما وجد منهم من كان فيه عامة هذه الأشياء كعطاء ابن ابي رباح الفقيه المكي الذي كان ابن عباس يقول فيه يا اهل مكة تسألوني وفيكم عطاء يعني يستغرب ان يسأل ابن عباس وعطاء موجود وعطاء تابعي هذا يدل على عظم قدر عطاء في نفس ابن عباس حبر القرآن وكان عطاء هذا عجما من, من العجب اعرج افطف اسود اعور وعمية في آخرين ومع العمى وال... وال... وال... والسواد والأنف الفطساء والعرج و... وفي أظن الصفتين كمان نسيتهم كان إمام الدنيا في زمن ما الذي رفعه؟ رفعه القرآن وفهمه وقال المزني سمعت الشافعي يقول من تعلم القرآن عظمت قيمته من تعلم القرآن عظمت قيمته وأنت تأتي كل يوم تسرق منا الربع الذي اتفقنا عليه، نعم. ولهذا تبقى قيمتك ليست عظيمة، نعم. عن يحي بن المعيّن قال بلغني أن الأعمش قال أنا ممن رفعه الله تعالى بالقرآن، لولا القرآن لكان على رقابتي دن فحناء أبيعه، يعني تصب سمك يبيع فيه ال ال. يعني يقول كنت رجلا عاديا من عامة الناس ما لولا القرآن الذي جعلني من أهل العلم والشرف والفضل وعلم ويتلقى عني لكنت أذهب سأبيع أي شيء في السوق ومثله هذا كثير لكن أين هذا من القرآن وشرف وقال أيضا لولا القرآن وهذا العلم عندي لكنت من بقالي الكوفة وليس في هذا إهانة لأهل هذه الحرف وإنما المقصود يعني أنه يكون من عوام الناس، وقد ينجو لكن أين هات من فضل القرآن وأهلي العلماء وممن رفعه الله بالقرآن أبو العالية كوفي عبد مهران الإمام المقرئ الحافظ المسند وكان مولا لامرأة يعني اعتقدته امرأة قال رحمه الله كان ابن عباس يرفعني على السرير يعني السرير المكان المقفص الأمير يجلس عليه وقريش أسفل من السرير فتغامزت بي قريش يعني جعله يتكلمون ما الذي رفعه ومن الذي جعل ابن عباس يقدمه فقال ابن عباس رضي الله عنه هكذا العلم يزيد الشريف شرفا ويجلس الملوك ويجلس المملوك على الأسرة يعني المملوك الذي يباع ويشترى في يوم من الأيام العبد يجلسوا على الأسر ويرفعوا هكذا العلم لكن كل شيء له ثمنه هل تظن أن أبا عليا أخذ هذا يعني بلا مجهود؟ أبدا لقد نظر هذه القضية وجعلها حياته حتى أنه لما مرض مرض الوفاة قيل له ما تشتهي قال مصحفا جيد الخط وبيتا خاليا أقرأ فيه القرآن تعمل أنت كذا؟ إذا لم يأخذها هكذا مجانا حتى في مرض نوته يحدث نفسه يقول أشتهي بيتا خاليا حتى لا يشوش عليه أحد ومصحفا جيد الخط مع أنه حافظ حتى يعني تتنعم عيناه بالنظر في كتاب الله عز وجل هذا شأنه ولهذا رفع أما نحن فيعني نضرب وأنسفنا بالسياط حتى نقرأ جزءا في اليوم ولا نستطيع وتقول للرفع والشرف أهل الشرف لأهل الشرف، وكفاك أنت لي القرص نعم، أو تذهب إلى أهل الشرف نعم أمامك الطريق، وكان المحدثون يعظمون أهل القرآن أي تعظيم، فهذا الإمام شيخ الإسلام وشيخ المقرين والمحدثين سليمان الرميهران الأعمش رحمه الله مع أنه كان معروفا بشدته على طلاب الحديث يقول كان يحيى بن وساب من أحسن الناس قراءة ربما اشتهيت أن أقبل رأسه من حسن قراءته لكن لا يفعل حتى لا يفتنهم دعوني أن أحدث نفسي لو قمت أقبل رأسه وما الذي يمنعه يعني يرحمه من الفتنة كان يحيى بن وساب من أحسن الناس قراءة ربما اشتهيت أن أقبل رأسه من حسن قراءته وكان إذا قرأ لا تسمع في المسجد حركة كأن ليس في المسجد أحد يعني الكل مأخوذ مشدوه من روحة كلام الله على الزجر وهذا الكلام من مثل الأعمش له وزنه لأن الأعمش كان شديدا مع طلبته وكان حريصا فإذا تكلم كلاما رقيقا كهذا هذا له وزنه وقال يعقوب الفسوي سمعت أحمد بن يونس وذكر له حديثا أنكروه من حديث أبي بكر بن عياش عن الأعمش فقال كان الأعمش يضرب هؤلاء ويشتمهم ويطردهم وكان يأخذ بيد أبي بكر الأعمش محدث كان يطرد يعني هؤلاء الذين يتكافرون عليهم من أهل الحديث ويأخذ بيد أبي بكر يعني ابن عياش فيجلس معه في زاوية لحال القرآن يعني كان يتحرج أن يعامله كما يعامل غيره ممن يأتيه الطلب الحديث لأنه صاحب قرآن أبو بكر بن عياش يقدمه لقرآن فإذا زجر غيره من الطلبة يستحي منه لحال القرآن فيقدمه وقال الحسين بن فهد ما رأيت أنبل من خلف ابن هشام وكان يبدأ بأهل القرآن ثم يأذن لأصحاب الحديث يعني يقدم أهل القرآن على أهل الحديث وهذا يشير إلى عيب في زماننا وأهل زماننا وطلبة العلم في زماننا أنهم ربما تكاثروا على تعلم الحديث دون القرآن وهذا يعني من الخلل والخطل والخطأ وربما سبب هذا أنواع من الدنيا لأنهم يرون طالب الحديث يحقق الكتب و. يعني يشتهر في الناس ويقول ما لا يعرفون فيعظم قدره بين الأوباش والغوغاء ونحو ذلك فيسرع إليه الشرف وهذا لغير الله عز وجل أما أهل القرآن فيرون كثير من الناس يعرف القرآن ويحفظ فيتصور أنه يعني العمل بالقرآن كل الناس تعمل بالقرآن أي فئة في المقابر عالة في القرآن فإذا رحت وحفظت القرآن يعني لكن إذا قلت حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وفلان ضعيف وفلان صحيح وفلان تركوه وفلان حديثه منكر وفلان حديثه شاد ولا واحد فهم حق فعلى طول خلال شهرين يعني يحصل نوع من الله إن كانت هذه النية فأف له وتف ومع الأسف هذه النية كثير وإلا الذي يجعله يشتغل بالحديث قبل أن يشتغل بالقرآن إلا أن يكون مدخولا في نية أما السلف أصحاب الحديث فكان لابد أن ينتهي من القرآن أولا ثم يطلب الحديث أما كما هي عادة كثير من من يشتغل بالحلس في زمانا ما عنده سبعة أجزاء يحفظهم وما شاء الله ترى ساله عن أي رجل من الرجال وهو يحدثك طيب كيف يتصور هذا هو لا يحفظ القرآن كان الأولى به أن يشتغل بالقرآن ولهذا يندغي العناية بالقرآن أول ما يعنى فإذا أتقنته وحفظته وكنت طالب علم فاعتني بتفسيره ثم بعد هذا اجتهد في أبواب الحديث لأنك لو دخلت في الحديث وانشغلت به قبل حفظ القرآن وتعلمه فإنك لا تخرج من هذا أبدا ولا وتبقى عمرك جاهلا بالقرآن ويفوتك هذا الفضل لكن السلف كان عندهم هذا الترتيب الصحيح كان يبدأ بأهل القرآن ثم يأذنوا لأصحاب الحديث ولا يشكل على هذا ما تراه في النصوف من بعض أثار السلف أن الفرقة الناجية هم أصحاب الحديث فإن هذا ليس معنى أصحاب الحديث دون أصحاب القرآن فإن معنى أصحاب الحديث هو المعنى العام معنى أصحاب الحديث يعني أصحاب السنة والأثر والنقل الوقافين عند النصوف الذين يعملون بالقرآن والسنة وليس أصحاب الحديث الذين يجتهدون في الاشتغال بالحديث دون القرآن ولهذا مفسر القرآن إن كان على السنة والجادة فإنه من أصحاب الحديث من الفرقة الناجية لأن المقصود أنه من أهل المنهج الصحيح ولو كان مشتغلا بغير الحديث هذا ينبغي أن يفهم لأن بعض الناس يقول الفرقة الناجية أصحاب الحديث فلنزف نطلب الحديث ونعرف الفرق بين الراوي الصحيح والراوي الضعيف وما يعرض لهم من علل ونحو ذلك حتى نكون من أصحاب الحديث ليس هذا على إطلاقه أو ليس هذا هو الفهم الصحيح فقد يكون الرجل من أصحاب الحديث وليس من الفرقة الناجي إن كان من أصحاب الحديث لكنه مبتدع وما أكثر هؤلاء له عناية واشتغال بالحديث لكنه هالك في التصوف أو واقع في التشيع أو الإرجاء أو نحوه لن ينفعه كونه صاحب حديث، فمهما وجدت من كلام بعض السلف تفسير الفرقة الناجية والطائفة المنصورة بأنهم أهل الحديث فعلم أن هذا المقصود به أهل المنهج الصحيح الذي يقدم النصوص من الكتاب والسنة على الفهوم وأقوال الرجال والمعقول والذين يدينون بطريقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولو كانوا من عامة الناس الذين يعني لا يكتب لهم حظ وثير من العلم لكنهم من الثقة النزيه هذا ينبغي أن ينتبه إليه وكان لا يرى الصغار حامل القرآن بل لابد من توقيف فإن معه أعظم وأفضل ما يرفع به الناس ولو كان حامل القرآن صغير السن بالنسبة لكبار القراء إذا القرآن يجعل الصغير كبيرا ولو كان في السابعة أو الثامنة ولهذا درج الناس أن يقول له أن يقول ذا الشيخ فلان الشيخ فلان هذا تشوفه عند سبعة مئة لكنه شيخ شيخ بقرآنه وبجمعه لهذا الشرف في صدره فعن أحمد بن إبراهيم وراق خلف بن هشام يعني الذي كان يكتب له وكان الزمان يستعمل بالورقين الذين يكتبون لهم ويرتبون لهم كتبهم وأماليهم ونحذر أنه سمع خلفا يقول قدمت الكوفة فصرت إلى السليم بن عيثة فقال لي ما أقدمك قلت أقرأ على أبي بكر بن عياش زي من الكوفة ليقرأ يعني كانوا يسافرون من آخر الدنيا حتى يقرأ والآن نحن نقول لك يعني تعال وعندك بدل الشيخ عشرة وأنت تأتي يوما وتتعرج أياما يبدو أن الأمر سهل ليس له نفس الحظوة في النفس لو قلنا لك سافر إلى القاهرة أو إلى الصعيد ربما كنت أنشط وكان هناك نوع من التحدي لكن إذا قلنا الأمر ميسر إن شاء الله ويوم أن كان الثلاث يبزلون من عرقهم وجهدهم ومالهم وعمرهم كانوا أنشط منا وهذا يعني يدل على تقاصر الهمة فقال لي ما أقدمك قلت أقرأ على أبي بكر بن عياس فقال لا تريد؟ قلت فدع فدعبنه وكتب معه إلى أبي بكر ولم أدر ما كتب. فأتينا منزل أبي بكر يعني ابن عياش قال ابن أبي حسان وكان لخلف تسع عشرة سنة. لو عندك يعني زي. نعم طيب وبعدين. وكان لخلف تسعة عشرة سنة. فلما قرأ الورقة قال أدخل الرجل فدخلت وسلمت فصعد في النظر يعني ابن عياش صعد النظر في هذا الشاب خلف الذي صار بعد هذا من عمة القراءات ثم قال أنت خلف قلت نعم قال أنت لم تخلف ببغداد أحدا أقرأ منك فسكت هذا من أدبه لو قال له نعم ربما قال له لا تقرأ عليه شايف نفسك ومفكر نفسك يعني لكن سكت هذا من أدب العلماء كانوا يختبرون مثل هذه الاختبارات ويله لو قال له نعم لقال له اذهب ارجع لا اقرئك لكن يختبره فلما سكت كان هذا أدعى قال يبدو أن صاحب الديانة يبدو أنه لا يرى نفسه يبدو أنه عنده صبقا وإخلاصا هذا أرجى فسكت فقال لي اقعد هات اقرا قلت عليك يعني الشيخ قال له أقرأ فرصة يقرأ ومع هذا قال له أنا, أنا أقرأ عليك مع أنه في الحقيقة جاء يقرأ عليه لكن منذ الأدب قال أنا أقرأ عليك يعني كأنه يستأذن مرة بعد مرة قال نعم قلت لا والله لا أقرأ على رجل يستصغر رجلا من حملة القرآن ثم خرجته هنا حصل العكس أنه وجد أبا بكر يستصغر حملة القرآن فهم هذا من نظرته كأنه نظر, نظر يعني استهانة واحتقار وكان خلف عظم القرآن الذي في الصبر قلت لا والله لا أقرأ على رجل يستصغر رجلا من حملت القرآن ثم خرجت فوجه إلى سليم يسأله أن يردني فأبيت ثم إني ندمت واحتجت فكتبت قراءة عاصم عن يحيى ابن آدم عن أبي بكر فيها أكثر من سيدة هذه القصة <تصفيق> الذي حدث أن خلفا رأى من أبي بكر ابن عيسي استصغارا له لما قال له أنت خلف كأنه يستهين به أنت لم تقلّف ببغداد أحدا أقرأ منك فوجد نوع استهانة به لكن هل تحتاج ضبط نيه هو لم يغضب لنفسه في الظاهر الكله وانما غضب للاستهانه بالقران ولهذا لما قال له هات اقرا قال له لا اقرا على احد يستصغر رجلا من حملة القران فاجتهد هذا الاجتهاد غضبا للقران لكنه ندم فيه ولا شك انه اخطا وكان الاولى ان يصبر على جفاء الشيخ وان يتحمل يعني بعض ما يعرض له مما لا يحب ولا يليق رجاءا ينتفع ويستفيد ولهذا كان آخر أمره الندم ولما أراد أن يكتب قراءة عاصم بدل أن كان قرأ على أبو بكر بن عياش فيقول حدثني أبو بكر بن عياش عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان أو عن علي أو عن ابن مسعود إذا به يضطر أن يأخذها بواسطة بإسناد نازل فاضطر أن يقرأ على من قرأ عليه قال فقرأت أو فكتبت قراءة عاصم عن يحيى بن آدم عن أبي بكر كان عنده فرصة يكتبها عن أبي بكر مباشرة عن عاصم عن علي أو ابن مسعود لكنه اضطر أن يأخذها بواسطة وهذا السر لنا فالشاهد أن خلفا أدى أن يضع القرآن الذي في قلبي وأن يتحمل القراءة من رجل لا يعظم أهل القرآن إلا أنه ندم بعد هذا إذ كان يندغي عليه لكونه طالبا وليس شيخا أن يصبر على جفاء الشيخ وينتفع وهذا يفعله كثير من الطلبة يصدر عن العلم بعض ما يجد من سوء خلق الشيخ وقد يكون هذا السوء لمصلحته لكنه لا يقدر هذا أو قد يكون هذا له عذر لكنه لا يعذر ثم يذهب ويبقى الشيخ شيخا ويبقى هو جاهلا بعد عشر سنوات أو عشرين سنة يرى أقرانه وقد تعلم فيقول يا ليتني تعلم وصبرت على بعض ما يكون من جفاء الشيخ على كل حال هذه جملة مما يتعلق بهذا الباب ولعلك الآن قد تهيجت في نفسك مشاعر الحرص على تعلم القران والنيه في تعليمه بعد تعلمه ولو لم تلق الله الا وانت صاحب القرآن لكفاك هذا شرفا في الدنيا قبل الاخره وانما قصدك الاخره وهمك الاخره فليكن اول ما ينفعنا الله عز وجل بذلك ان تكون هذه وسبه الى حفظ القران من الآن ضع لنفسك برنامجا ومنهجا قل إن شاء الله إذا عشنا إلى السنة القادمة في مثل هذا الوقت فلابد أن أكون قد انتهيت من القرآن حفظا ومراجعه يعني راجعت مرة ولا مرتين بعد ختمه وعامتكم الحمد لله يحفظ عشرا وخمسا ونصفا ونحو ذلك فهذه إن شاء الله تعيننا على مواصله الطريق اكتفي بهذا القدر الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك عليه.